بل زعمتم ألا نجعل لكم موعداً ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يراد صغيراً ولا كبيراً إلا أحصلها ووجدوا ما عملوا حاضراً